قال كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَهِنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قال كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَهِنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ